يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَن فُسُكُم لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذْ اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم أو آخر انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تَحْسَبُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رُتِّبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَ ومشهادة الله ان اذا لمن الآثمين فإن عوفي على انه مستحقا اثما فاخران يقو انما مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيوقسمان بالله فيوقسمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها دَأَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ